أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقم الصلاة طرق النهار وزلفا من اللعين إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكران للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجل المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم ولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا, في الأرض إلا قليلا مما من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما ما كانوا مجرمين وما كان ربك ليغلك القرى بظلم واثغا مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده ولا يزالون مختلفين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 فؤادك وجاء في غادي الحق وذكرى وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إن وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله وللله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبدوا وتوكلوا على وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير